أحمد الله إليكم صاحب الفضيلة كثرة الأولى الأخيرة تكلم الناس عن حجاب المرأة وأنه لا يوجد عليه دليل ينص على تغطية الوجه وأصبح العامة يسألون عن ذلك فكيف نرد على من أراد الدليل الصحيح للحجاب هؤلاء كذبة على الله وعلى رسوله يقولون ما في دليل ينص على الحجاب أين قوله, قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب؟ من وراء حجاب والحجاب كامل لو أنه ظهر وجهها ما صارت من وراء حجاب صار بعضها من وراء حجاب وبعضها من غير حجاب الحجاب يكون كامل بين الرجل والمرأة إما جدار وإما باب وإما ثوب تغطي جسمها عنه هذا هو الحجاب هذا مصوص في القرآن وقوله تعالى يدنينا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهن من جلابيدين تدني إجلالها اللي عليها العباءها وإجلال على وجهها تغطي وجهها عن الرجال هذا يقول ما فيه نص لكن هو ما يعرف النص هو ما يعرف النص المسكين أو انه يسمع كلام أهل الظلال ويقلدهم ويقول يا أخي المجتمع هذا ولله الحمد المجتمع عاش على الفضيلة وعلى العفة وعلى الحجاب فلا يجينا واحد متحذلق ويقول ما ما في دليل على الحجاب من الكتاب والسنة هو أولا هو ما يعرف الدليل كيف يتكلم ما يعرف الدليل وثانيا قد يكون يعرف الدليل ويريد التضليل وتغليط الناس فهذا هذا كلام قبيح نعم هذا حفظكم رسائل من ليبيا يقول هنا إنام جمعة يقرأ وحديث عائشة صريح كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محيمات فإذا مر بين الرجال سدلت إحدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا تشربنا هذا ما هو بنص هذا نص لكن هذا ما يفهم ولا يدري عائشة لما تخلفت عن الراكب لانها ذهبت لحاجتها وراح الركب ما درى عنها وجلست في مكانها واصابها النوم فبينما هي نائمه سمعت صوتا استيقظت فراها فا صفوان بن المعطل قالت وكان يعرفني قبل الحجاب قبل ان يفرض الحجاب قالت فخمرت وجهي كذا خمرت يعني غطيت وجهي هدمه بنص على الحجاب لكن هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون والعياذ بالله نعم